وشاق الحسن وشاق الحسن وشاق الحسن وشاق الحسن خذي يا سيدي عهد الوفا والله يشهد خذي يا سيدي عهد والله يشهد يا بن المصطفى و المرتضى يا بن الوديع أمك فاطمة يوم الحشر إنا شفية يا بن المصطفى و المرتضى يا بن الوديع أمك فاطمة يوم الحشر إن شفية أمرك الوقد يا سيدي و نطيعه لو تطلب ديمب لا يثمن دمن نبيعه يا ابن الخيرتين يا ابن الخيرتين اشاق الحسين اشاق الحسين يا سيدي عهد الوفا والله يشهي خذي عهد الوفا والله يشهي هذا الحب لك من المهد يمشي بدماغنا عشاقك لعاد هذا العشق ربق دعانا هذا الحب لك من المهد يمشي بدماغنا عشاقك لعاد هذا العشق ربك دعانا يا نور العرش نكشف إليك المحتوانا يا ابن الطاغرة نورك يظل نذهب سمانا نور الفرق نور الفرق دائم حش عقل حسين يا سيدي عهد والله يشهد خذي يا سيدي عهد الوفا والله يشهد عنك سيدي ما نبتعد من شعل دربك مو حب عاطفه حب معرفه وصلنا ربك عنك سيدي ما نبتعد من شعل دربك مو حب عاطفه حب معرفه وصلنا ربك يلق اسمك شرف وعلى القلب بالدم نكتباك حتى بالذبح من نذبح نصرخ نحبك عند الحالتين عند الحالتين حش عقول حسين حش عقول حسين يا سيدي عهد الوفا والله يشهد خذي يا سيدي عهد والله يشهد لاهل المعتقد يا سيدي حبك عقيده من هاي البشر غيرك ابد لا ما نريده المعتقد يا سيدي حبك من هاي البشر غيرك ابد لا ما نريده ما غيرك وعلى الذبح قدم قد وريده غيرك بالبشر يا سيدي منصاف وحيده منذ النشأتين منذ النشأتين حش عقول حسين, عقول حسين حش عقول حسين عقول حسين يا سيدي عهد الوفا والله يشهد خذ يا سيدي عهد الوفا والله يشهد حشاق الحسين حش مجنون العقل مجنون العقل بمحبتك حبك عبادك مثلك سيدي نتسابق بدرب الشادة نتحتى البشر كلها بعزنا والإرادة قائدنا قائدنا قائدنا وإليك يا ابن النبي تحلى القيادة القيادة يا حسين مجنون العقل بمحبتك، حبك عبادة مثلك سيدي نتسابق بدرب الشهادة مجنون العقل بمحبتك، حبك عبادة مثلك سيدي نتسابق بدرب الشهادة نتحدى البشر كلها بعزمنا والإرادة قائدنا وإلك يا ابن النبي تحلى القيادة نكتب كلمتين نكتب كلمتين عشق الحسين